وَإِنْ نكثوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وطعنوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتهون أَلَا تقاتلون قَوْمًا نكثوا أَيْمَانَهُمْ وهموا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وهم بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر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 وأولئك هم الفائزون يبشرهم رب بِرَحْمَةٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أَبَدًا إِنَّ الله عنده أَجْرٌ عظيم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 بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 منون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 وَإِذَا أنزلت سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذونا مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وانفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم مرض فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ